وما أظن أننا كان كنا بحاجة إلى تكراره لولا اننا وجدنا أن السيد الخوي رحمه الله بحثه مرتين مع اختلاف غريب في النتيجة وفي الفتوى ولهذا نضطر أن نبحث مرة أخرى بحثه الأول وندقق فيه ما نعلق عليه ثم نبحث بحثه الثاني وندقق فيه ما نعلق عليه إن شاء الله وطبعا هذا ليس خاصا بالسير الخوي رحمة الله إحنا, احنا عندنا فقط كتاب واحد ورد بشأنه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه صلاة كثيرا هذا المفروض الفرع الرابع ما اذا اعتقل مالك عبده او باع ماله ثم علم ان الفضولي قد باعه من شخص اخر فاجاز بيع الفضولي بعد العلم بالحال فهذا هل تتم الإجازة أو لا وهل يصح هذا القطق أو هذا البيع الجديد أو لا هو انتهى إلى نتيجة كما عرفتم في بحثنا السابق حينما تعرضنا لذلك انتهى إلى نتيجة أنه الاجازه تتم وهذا البيع الاخير او العطف لعدم التنافي بينهما نفس الشيء كلهم يتم غاية ما هناك تلك الاجازة حينما تمت ينتقل الى البدل من, من مثل او قيمة غاية ما هناك هذا فهو ينتقل ذهن رحمه الله الى انه لماذا لم يقل بذلك في الفرع السابق وهو فرع, فرع ان الامراء لو زوجها الفضولي من شخص ثم هي زوجت نفسها من شخص اخر لماذا لم يصحح كلا كلتا المعاملتين او كل العقدين كما صحها هنا فيوضح الفرق يقول في الفرع السابق البدلية ما كانت معقولة ما كان بدل في الفرع السابق ولهذا كان هناك تنافي تطعي حتمي بين العقد الاول والعقد الثاني ولا يمكن أن يجتمع في الصفة بينما في فرعنا هذا لا يوجد التنافي من هالقبيل يمكن تصفر كل العقدين غاية معهناك أن عقد الفضولي بعد أن يصحح بالإجازة ننتقل إلى البدل يقول رحمه الله أنا تقريبا بقدر الإمكان تقيدت بكتابة نص كلامه إلا أنه باعتبار الفرق الموجود بين ترتيب المطالب واختيار القسم الذي نريد أن نعلق عليه يتطلب مني شيئا من التعديل اللفظي هذا التعديل اللفظي بهذا الشكل موجود عندي لكن بقدر الإمكان تقيدت بأن أكتب عليكم السلام نص العبارة فانتهيت إلى هذا النص يقول أن المرأة هذا النص أو ما عدا التصرف لأجوب مدرسة المرأة في الفرع السابق كان ينافي الفرق أن فرق هذا الفرق عن فرع المرأة في الفرع السابق هو أنه كان ينافي عقد الفضولي لأنه لا يمكن أن تكون للمرأة زوجان في حين أن العقد أو البيع في هذا الفرق ليس منافيا لعقد الفضولي لأن بقاء العمضين ليس شرطا في العقد هذه العبارة هذه صدر العبارة هذه توهم معنى توهم معنى نحن نقطع بأن هذا المعنى ليس مقصودا السيد الخوي رحمه الله فإن ذيل العبارة واضح يرفع الغبش واضح في المقصود هذا الصادر قد يتخيل أنه يقول العقد أو البيع ليس منافيا لعقد الفطولي لأن بقاء العوضين ليس شاقا في العقد هذا يقال كيف ليس منافيا طبيعي منافٍ خب البيعان يصحان معا بقاء العوضين ليس شرطا في العقد عجبا العقد يتم مع عدم وجود المتعلق هل مثلا نقول ان بيع الفضولي لو وقع بعد قطقي او بيعي او مقارنا مع قطقي او بيعي يمكن ان نصحح كليهما هل بيع او اتقي او بيع يصيخ وعقد الفضولي الذي هو بعد عقد افرض بعد عقد عقد الفضولي عقد او مقارنا مع عقده هذا عند الاجازه الصحيح يصير طبعا لا وليس هذا مقصوده رحمه الله وهو اجل من ان يقصد المعنى طبعا انما المقصود هو عدم التنافي بينهما من ناحية وبين استناد العقد السابق عليهما إلى المالك بالإجازة من ناحية أخرى عدم التنافي يأتي بإلها النقطة الأخيرة وهي أنه في ساعة الإجازة من في ساعة البيع في ساعة الإجازة البيع في وقته خمقا من قبلي. حتى نبحث عن أنه ينافي قطقي أو بيعي خليه في ستين سنة ليس أنا اللي دعت إنما الفضولي باعد إنما الكلام يقع بالنسبة للإجازة مالتي خينما أريد أن أجيز هنا يقول أنه لا تنافي هنا أجيز ذاك وأطقي هم ماشي. او بيعي ماشي اجيز ذاك غير هناك انه بما انني اجست عقدا وقع وبعد العقد كأنما تلف هذا الذي بقى عليه العقد خلط طبيعي ننتقل الى البدل اما في النكاح لا معنى لان نقول ننتقل الى البدل هذا هو مقصوده ولكن عبارة التنبيه رغم الغمش الموجود في أول العبارة ان العبارة واضح في من هالناحية. ثم يقول رحمه الله ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ان يكون الشيخ ان الشيخ ان يكون تحت الخط ناضي الشيخ كلام الشيخ النائيني في أن أظن الطالب أظن إذا أنا ما يشتبه بس أنا ما راجعت ذاك وأكتب نص عبارة الشيخ النائيني أني شفت أن هذا شيء عطلنا أكثر معه لازم هل نعتمد فعلا على نقل السيد الخوي الذي دا ينقل عنه السادس يقول شيخنا النائيني قال أن الإجازة تلغى، الإجازة ساقطة ما هي قيمة؟ ما دام أنني بعت عبدي أو اعترخته، لأن المالك يجوز له التصرف في المال قبل الإجازة، قبل الإجازة كان يجوز لي قبل ما أوجيز عقد الفضول بيع الفضول كان يجوز لي أن أبيع عبدي أو اعترخت عبدي أو إذا خبز ما أكله. كان يجوز ذلك لان المالك يجوز له التصرف في المال قبل الاجازه وهذا التصرف يخرج المالك عن كونه مالكا بعد ان بعت او أعتقد خرجت عن كوني مالكا حين الاجازه ومن البديهي ان المعتبات في كشف الاجازه عن سبق الملكيه انما هو اجازه المالك دون الأجنبي من الذي يجب أن يجيز حتى الإجازة أفرض قلنا بالكشف الكشف الحقيقي لكن من الذي ينبغي أن يجيز حتى يتم هذا الكشف أليس المالك إجازة الجيران تنفع مثلا إجازة الصديق تنفع المالك أنا بعد أن بعت عدي أو اعتقته بعد مو مالك ومن البديه ان المعتبر في كشف الاجازه عن سبق الملكيه انما هو اجازه المالك دون الاجنبي هذا كلام الشيخ الناعي وهو يفسر كلام أسراره. قلت لكم لأنني ما راجعت نص كلام تقر نص تقرير الشيخ النائمي. أنا ألا ما أرى هذا التفسير اليدعى. أنغلى عن السيد الخوي لكلام أسراره. التفسير صحيح أم صحيح أم واحد إذا يراجع نص ما ورد في تقرير بحثه، قد يختلف الأمر. السيد الخوي هكذا ليفسر. يقول أن شيخنا النائمين إنما قال هذا الكلام لأنه يعتقد أن الاجازه تتعلق بالعين وعندئذن يقول لأن الاجازه تتعلق بالعين خبز العين بحكم التالثة تالثة مو خبز أكلته مختلف حقيقي لكنه بحكم التلف لأنه اقتق أو لأنه بيع أو لأنه وهب إلى شخص آخر هذا بحكم التلف ف... فالإجازة كيف ترجع أين التالف وتدخل في ملك من اشتراه من الفطولين هكذا يبرر او يفسر كلام مستعبد ان اذن يرد عليه يقول هذا الكلام غير صحيح لان الاجازه حالها حال الفسخ الاجازه كالفسخ كالرد تتعلق بالعقد لا بالعين لو كانت تتعلق بالعين تقول العين تلفانة او بحكم الثلاث لكنها لا تتعلق بالعين حتى تقول العين بحكم التلف انما بالعقد يفسخ الاجازة تصحر العقد كما ان الفاسخ يفسخ العقد فكما قالوا في باب الفاسخ ان صاحب الخيار اذا فسخ بعد أن كانت العين تلفان عندي يرجع يفض مني بدل هذا في الفسخ ألا يقولون هكذا إذا فسخ صاحب الخيار وأنا اللي مو صاحب الخيار كنت قد أتلفته, قد أتلفته قد أتلفته قد أتلفته العين أو تلفت بتفريط أو بلا تفريط بأكل أو بغير أكل أليس يقال؟ أن الفاسخ يرجع إلى البدل، يأخذ من البدل من او وقيمة، فليكن ما نحن فيه من أفضل. ويشهد يأتي بشاهد عم. السيد الخوي. فد الشيخ النائي يقول ويشهد لما قلنا من أن من متعلق الإجازة العقد مو العين. يشهد لذلك أنه لو قيل أن متعلق الإجازة العين فكيف يفسر؟ الكشف الحقيقي من يؤمن بالكشف الحقيقي كيف يمكن تفسير الكشف الحقيقي والاجازه متعلقة بالعين في حين أن الكشف الحقيقي يكشف أن العين ما موجودة أن العين مباعة وداخلة في ملك من اشتراها في ملك من اشتراها من الفضولي هناك كيف تصحون الاجازه أليس هذا معناه أن لا ما هذا ما بالعين إنما كل هذا له علاقة بالعاقب يصحح العاقب ثم يشرع السيد الخوي رحمه الله في بيان مختاره هو أنه يخبر نحن ماذا نقول كلام أستاذنا شيخ النائين نوصفه نحن ماذا نقول هنا هكذا يقول حسب نقل التنقيح يقول نحن نلتزم بصحه البيع بناء على الكشف الحقيقي نلتزم بصحه البيع والعتق والغاء الاجازه بناء على الكشف الحقيقي البيع والعتق يصح والاجازه ملغيه وأخلي شيخ النائمين في الفتوى، في الفتوى نوافق الصادقين، البيع والعقد الصحيح والإجازة ملغية، لكن لا بالنقطة التي نقلناها عن شيخنا النائم تلك النقطة غلط، لأن الإجازة تتعلق بذات العقد. فقد يقال ان الاجازه هل تصح وننتقل الى البدل ولكن انما لا نقول بذلك لان الكشف الذي نراه لو قلنا به ارسل الخيوخ ما قبل الكشف يقول لو قلنا به الكشف الذي نراه لو قلنا به إنما هو الكاشف بنكتة أن شرط صحة البيع تعقب الإجازة مو بنكتة الشرط المتأخر لأن الشرط المتأخر مستحيل هو راكب بيتي أبحاث السابق اللي بحثناها قال الشرط المتأخر مستحيل حتى في الشرعيات الشرط المتأخر في الشرعيات كالتناقض في الشرعيات هل نقول في الشرعيات التناقض جائز المستحيل المستحيل ما كفر بين التكفيليات والشرعيات كذلك الشرط المتأخر مستحيل أديماً وكذا قال إذن لو قلنا بالكشف تفسيره الوحيد هو أن نجعل الشرط تعقب الاجازه وإذا كان هذا تستفسر الوحيد للكاشف صار هذا الكشف كشف تعبدي ما صار الكاشف وفت القاعدة لأنه أصلاً القول بأن التعقب هو الشرط خلاف القاعدة ظاهر الأدلة أن الرضا هو الشرط أو الإجازة هي الشرط مولي تعقب العنوان الانتزاعي اصلا دليل الكشف دليل تعبدي صار ما دام دليل تعبدي نقتصر فيه على متيقنه دليل تعبدي بعد مد... ما, ب... ما له اطلاق نقتصر على متيقنه ومتيقنه عبارة عن غير المقام متيقنه عبارة عما لو كنت انا مالكا لولا الاجازه لولا الاجازه كنت مالكا بينما هنا لولا الاجازه ما كنت مالكا لاني اعتقت او لانني بقت فلولا الاجازه ما كنت مالكا فهذا غير مشمول اليه وعليه فبناء على الكشف الحقيقي نلتزم بصحة البيع والعطق ونلغي الإجازة أما بناء على الكشف الحكمي أو بناء على ما سماه هو بتقدم المعتبر وتأخر الاعتبار أو بناء على الناقل بناء على المباني الأخرى هام نصحف الأطق والبيع مالتي وهم نصحف بيع الفضولي بإجازتي نجمع بينهما لما قلنا من أنه لا تنفي بينهما بيقي وعتقي صحيح لأنهما صدر من وقع في فيه كان بأمكاني أن لا أجيس فإذا بأمكاني أن أبيع او ان, أن احقق وفي نفس الوقت الاجازه الصحيحة لانه في وقت البيع هذا المال كان لي وهذا اذا صححتي يتم يصح البيع في في وقت يعني بالكشف الحكمه او ما يشبه الكشف الوقت يصف البيعه ذاك الوقت اللي انا كنت مالك فنحكم ايضا بصحة ذاك ويمتقل حق المشتري الى البدال هذه خلاصة مختاره في بحثه الاول خب تعليقنا على هذا البحث سنعلق على هذا البحث، على ثم ننتقل إلى البحث الثاني. في تعليقنا على هذا البحث نقول أن الكشف الحقيقي لو آمنا به من دون فرق بين أن يكون بسبب الإيمان بالشرط المتأخر. أو أن يكون بسبب الإيمان بشأن بأن تعقب الإجازة هو الشرط من فرق بينهما وهذا التفريق اللي هو قال خب فليكن يعني فلنقبل بهذا التفريق وهو أن شرط التعقب هذا خلاف الظاهر فصار شأ دليل تعبدي فليكن لكن نحن حينما نفترض شرط التعقب معناه أننا ما قبلنا أن هذا دليل تعبدي من يفترض أن شرط التعقب معناه أنه ما قبل أن هذا دليل تعبدي لأنه لو كان دليل تعبدي أصلا نقول بك لو كان دليل تعبدي والتفسير ما منفصل بهذا ممكن ارجع الى الكشف الحكمي ممكن ارجع الى الكشف الحكمي فاذا اصلا من قل فلو قلنا به يعني امنا انه هذا على طبق القاعدة خب اذا امنا على طبق القاعدة فحينما نؤمن بالكشف الحقيقي باي على طبق القاعده وباي بيان من البيانات يصح ذاك ويبطل هذا العقد بعد يبطل او هذا البيع الجديد يبطل لانه لانني اعتقت على أو بعتم بعت مالك والإجازة تصبح بحكم بيعاً متأخر متأخراً عنه بيع متاخرا متأخراً، وتقاوى البيع الجديد. نعم، بناءً على الوجوه الأخرى، أفرض الكشف عن الحكم، وهذا الصحن النتيجة هي أن الإجازة تبطل وعطقي وبيعي صحيح لأن الإجازة تريد أن من الأن تريد, من الآن تريد أن تكشف كشفا حكميا عن آثار ذاك البيع وهذا ما ممكن لأنه خرج عن ملكي بأطقا أو ببيعي هذه خلاصه تعليقنا على كلامه الاول وبحث الامر اما بحث الثاني بحثه الثاني وقع بفاصل يسير يعني بحي الكتاب اشار الكتاب الكتاب نرى أن الفاصل بين البحث الأول والبحث الثاني يسير البحث الأول في أواخره مجلد ستة وثلاثين والبحث الثاني في أوائله مجلد ستة وثلاثين فسأل الله هل كان صدفة واختئذ الفاصل كذلك زمنا مثلا كان باحثا ذاك البحث ثم صار تعطيل مفصل بعدين بحث مرة أولانا ما في لكن بلحاظ الشيء المنعكس علينا من ترتيب التنغيح الفاصل يسير لكنه في البحث الثاني انتهى إلى نتيجة المناقض تماما لما انتهى إليه في البحث الاول وقال في بحثه الثاني قال ما ادري ما أدري اعطيتكم رقم الصفحه من البحث الثاني اولا مجلد 37 صفحه 64 و 65 اورا رقم ذكر هناك أن الصحيح هو الالتزام بصحه الأفعال الصادره من المالك وعدم تأثير الإجازة المتأخرة بينما هو هناك جمعا في البحث الأول جمعا قال هذه تصرفات المالك صحيحة والإجازة هم صحيحة وننتقل الى البدل هنا يقول يحكم يقول الصحيح هو الالتزام بصحه الأفعال الصادره من المالك وعدم تاثير الاجازه المتاخره حتى على القول بالكشف فضلا على عن القول بالنادل يقول حتى على القول بالكشف وما يجبونه أصلا الاستشكال في في إطلاق أنه الكشف إذا كان على أساس الشاطية التعقب هذا خلاف القاعدة فنختصر على المتقن هالأشياء أصلا ما يجب يقول حتى لو قلنا بالكشف هذا معنى أنه حتى لو قلنا بالكشف الحقيقي الكامل أفضو قلنا بأعملنا بالشاطئ هذا الشكل تعطي العباره المعنى. حتى على القول بالكشف فضلا عن القول بالنقل. هنا الأفعال الصادرة صحيحه والإجازة ملزمه. هالشكل صار سنتي. خبليش الدليل على هذا جمل. يقول أن تلك الأفعال صحيحة بيعه أو عتقه أو ثبته أو ما شابه ذلك لأنها صدرت من أهلها ووقعت في محلها ذاك البكت كان إلي, إلي حق أن أبيع لأنه على الاقل إلي حق أن لا اجيز أليس إلي حق أن لا اجيز فبالتالي إلي حق أن أبيع. أن فقد صدرت تلك الأفعال من أهلها ووقعت في محلها فلا وجه للحكم ببطلانها على جميع المسارك في الإجازة قول بالناغل قول بالكشف الحكمي قول بتقدم المعتبر وتأخر الاعتبار قول أصلا بالكشف الحقيقي على أساس التعقب قول بالكشف الحقيقي على أساس الشاطن التأخر على جميع المسالك في الإجازة لا وجه للحكم بغطلانها لأنه صدر من أهلها صدرت من أهلها ووقعت في محلها مادام كان إلي حق ان اجيز كان إلي حق ان لا اجيز اذا كان إلي حق أن أبيع أو اعتق يقول هذا الذين ادعيه ونقول أنه لا وجه الحكم بغتلانها على جميع المسالك في الإجازة يقول نعد المسالك إجبالا نعد واحد, واحد قدنا نقل وعدنا كشف حكمي هذا ما يذكر هنا الكشف اللي هو يقول يتقدمه معتبر وتأخر الإعتبار، لعله بسبب أنه هذا مشديد الكشف الفكمي تعال، إحنا خلنا نقول أصلاً هذا كشف فكمي، هو سماج يذكر هذا يقول على الناقل والكشف الفكمي المعنى المطب واضح، لأنه أنا المالك لازل لازلت, لازلت مالكًا. الكشف الحكمي سيأتي حينما أجيز الآن بعدني ما مجيز لازلت مالكا كذلك على النطر لازلت مالكا فمن حقي أن تصرف أن أتصرف في ملكي كما أشاء فأحببت أن أعطيت أو أحببت أن أبيع أو أحببت أن في هذه تصحب أما على الكشف الحقيقي هم أقول صحيح لأن الإجازة إنما تكشف عن الملكية حال العقد للمشتري فيما إذا صدرت ممن له الإجازة صح قلنا بالكشف والإجازة تكشف عن صحه العقد الصادر قبلنا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 بيع أبو الضتق فإذن لا معنى للإجازة الإجازة تصدر من المالك ال الذي يكون مالكان لو اجاز الاجازه يكشف قول الإجازة تكشف قول تكشف كشفا حقيقيا الآن ليس المالك هو الذي لا يجيز توعت العبد وذاك اللي اشتراه مني اجاز معقوله ذاك ومالك انا بعد مو مالك او حين ما اعتقد بعد اصلا شبه تلف صد انا بعد مو مالك فحتى تتم الاجازه حتى تصبح الاجازه كاشفه فحتى على الكاش النتيجه نفس النتيجه يعني حتى هذا اللي قلنا الملك لولا الاجازه المالكيه لولا الاجازه المالكيه لولا حتى هذا ما موجود لانه لولا الاجازه هذا مملك ملك لولا الإجازة هذا معطوق أو, او انه مبيع حتى الملكيه لولا ايه ما موجوده بعدين الطريف هذا الكلام بالذات يقول وتوهمه أن الإجازة توجب فساد, فساد التصرفات السابقة باطل الإجازة بناء على الكشف تثبت فساد العتق أو فساد البيع يقول هذا باطل لأن صحة الإجازة متوقفة على فساد تلك التصرفات إن كانت تلك التصرفات صحيحة ما بقى مجال للإجازة فالإجازة متقفة على فساد تلك التصرفات فما ممكن أن نستنتج فساد تلك التصرفات من الإجازة هذا دوره مصح فتحصل أن الحكم على جميع المسالك هو صحة التصرفات السابقة على الإجازة فتقع الإجازة لغواً وهذا لا من جاءت أن الإجازة تتعلق بالعين يقول من يرجع إلى كلام الشيخ النائمي؟ هنا أنا ما جايب اسم الشيخ النائمي بس نحن ندري أننا مقصوداً يقول إنما نقول هذا ل... لا لأننا رجعنا إلى كلام الشيخ النائمي الذي يقول الإجازة تتعلق بالعيد لا الإجازة تتعلق بالعقد ما تتعلق بالعيد ولكن نقول هذا لأنه لم يقم لم يبت مجال بعد صحة التصرفات الصادرة من المالك للإجازة وإن كانت الإجازة كالفصح متعلقة بالعقد مو بالعيد كان فسخ والإمضاع متعلق والعاق. هذا كله في التصرفات الواقعة من المالك على المال الموجب لتلف العقل لثلاث العين إما حقيقة كالأكل ونحوه إما حكما كالبيع والهبة والعقد ونحوها. وقد عرفت أنها لا تبقي مجاناً للإجازة المتأخرة لصلورها من أعلاه وقع في محلها. فلا مهالتها تقع الاجازه لاغوان فعبارة اخرى اطرف كانت ان انسى ما ادري من صارت هذه وهل يعقل هذه الكلمة جلبت انتباهي كل شيء وهل يعقل بيع المال مرتين هناك في الفرع الصدق يقول وهل يمكن وهل يعقل تزويج المرأة من زوجين وهناك صرح ان هذا الفرق مع فرع التزويج فرق كبير بينهما لان تزويج مرأة مرتين ممكن بينما بيع المال مرتين ممكن ونرجع في احد المرتين الى البدل هذا كلامه هنا اهنان عين العبارة هناك جايبة في موضوع النكاح انه هل يعقل تزويج المرأة بزوجين اهنان يقول هل يعقل بيع المال مرتين هذا أخرى التعبير كل شيء طريفين أنا جاء خب أفتكر الوقت منتهي هذا البحث الثاني طالعوه ما أرد أنتوا إلى الآن مطالعين نولا. طالعوه حتى نعلق على البحث الثاني أيضا كما علقنا على البحث الأول إن شاء الله